بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين أما بعد مجلسنا الرابع عشر من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأ عليكم عمره بساطي انشقاق القمر قال قاضي عياض انشقاق القمر من أمها معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها وقال الحفظ ابن كثير أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم وجاءت بذلك الأحريف المتواتغة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونبر فيها روى الشيخان في صيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما وروا شيخان في صيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل وروا مسلم في صيحه وإمام أحمد في مصنده واللغور أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وروى الطحاوي في شرح مشكلة الآثار والطيالسي في مصنده بسرد صحيح على شرط بخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قريش هذا سحر بن أبي كبشة وقالوا انتظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فقالوا ذاك قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقد شوهد ذلك أن ينشقق القمر في كثير من بقاع الأرض ويقال أنه أريخ ذلك في بعض بلاد الهند وقال الحافظ في الفتح قال بعضهم لو وقع انشقاق القمر لجاء متوترا واشترك أهو الأرض في معرفته ولا اختص بها أهل مكة وجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس ريام والأبواب مغلقة وقال لمن يرصد السماء إلا النادر فقد يقع بمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها الا الاحد فكذلك الانشقاق كان ايه وقعت في الليل لقوم سالوا واقترحوا فلم يتاهل غيرهم لها ويحتمل ان يكون القمر ليله اذ كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض اهل الافاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم ومع ذلك لم يؤمنوا لانهم انما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة على القبائل والأفراد قال ابن نسعق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العشرة للبعثة في جوار المطعم بن عدي وذلك عندما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العربي إلى الإسلام كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة البعثة واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليه بنفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعثه الله به روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكابة ومجنة وفي المواسم بمنا يقول من يؤيني من ينصرني حتى أبلغ رسالك ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك وروا أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربيه شدة عداوة أبي لهب للإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من على قوم يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام تبعه عمه أبو لهب وراءه يرميه بالحجارة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ومحبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعه بن عباد الديلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخلوا في فزاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إدن صابئ كاذب فقلت من هذا قال محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قال عمه أبو لهب وفي رواية الأخرى في المسند بسند صحيح قال وإذا رجم خلفه يحفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل قال حفظه من كثير كذا قال في هذا السياق أبو جهل وقد يكون وهما ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا وأنهما كانا يتنوبان على إيدائه صلى الله عليه وسلم القبائل التي عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام قال ابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في دلائل النبوة فكان من سملنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عامر بن صعصع ومحارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر من هوازن وبنو البكاء وكندة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو عذرة وهمدان وثقيف قبيلة همدان روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كالاما ربي فأتاه رجل من همدان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت قال منها مدان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم عند قومك من منعة قال نعم ثم إن رجل خشي أن يغفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانطلق وجاء وفد الامصار في رجب قبيله بني عامر بن صاصع قال ابن اسحاق حدثني الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بني عامر بن صاصع فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يقال له بيحره بن فراس الله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لا أكلت به العرب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أي يكون لنا الأمر من بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعف حيث يشاء فقال له ويحرة بدو فراس نحور نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر الغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأذو عليه لما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل بها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم قال الدكتور محمد أبو شهدة رحمه الله تعالى وفي هذه القصة دلالة قوية على صدقه صلى الله عليه وسلم فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس بالأحاديث الكذبة والوعود الخاضعة البراقة ويمنيهم الأمانية الفارغة حتى إذا تم له ما أراد نفي ما قال ورجع في وعوده بل قد يتنكر لهم ويسفه عليهم وينكل بهم وهذا فرق ما بين النبوة وغيرها وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا قال الإمام أحمد في مسنده ومنحبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أليك آية قال بلى قال فنظر إلى نخلة فقال صلى الله عليه وسلم أودع ذلك العذق قال فدعاه فجاء وينقذ حتى قام بين يديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فرجع إلى مكانه فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر قبيلة كندة روى أبو نعيم في دلائله عن أم رمان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم بعكاظ فلم يأتي حيا من العرب كان ألين منهم فلما رألينهم قوة جباههم له جعل يكلمهم ويقول أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم فإن أظهر فأنتم بالخياط فقال عامة ما أحسن هذا القول ولكننا نعبد ما كان يعبد آباؤنا فقال أصار قوم يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه فوالله ان اهل الكتاب لا يحدثون ان نبيًا يخرج من الحرم قد اضل زمانه وكان في القوم انسان اعور فقال امسكوا عليه اخرجته عشيرته وتؤونه انتم تحملون حرب العرب قاطبه لا ثم لا فانصرف عنهم حزينا فانصرف القوم الى قومهم فخضرهم فقال رجل من اليهود والله انكم مخطئون بخطائكم لو سبقتم الى هذا الرجل لستم العرب ونحن نجد صفته في كتابنا فوصفه لقوم الذين رأوه كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفته ثم قال نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب فأجمع القوم ليوفوه في الموسم القادم فحبسهم سيد لهم عن تلك السنة فلم يوافي أحد منهم أربعة قبيلة بني حنيفة قال ابن إسحاق وحدثان بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم خمسة قبيلة عبس روى أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنا ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا قال وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الموسم فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي، فقال أحرف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط حالنا لكان الرأي فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ فقال له القوم دعنا عنك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه فقال ميسرة ما أحسن كلامك وأنوره ولكن قومي يخالفونني وإنما الرجل بقومه فإن لم يعبدوه فالعذا أبعدوا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهلهم فقال لهم ميسرة ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهودا نسألهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فاضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسابط في عينيه حمرة مشرب اللون فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده فلا التبع، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله فكونوا ممن يتبعه فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بير فقال القوم نرجع إلى الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحد حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه فقال يا رسول الله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أن حتى كان ما كان وعب الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي فأسلم وحسن إسلامه وقال الحمد لله الذي استنقذني بك من النار قبيلة كلب قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بني عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم سبعة قبيلة بني شيبان ممن عرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه جماعة من بني شيبان فيهم مفروق بن عمر وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فاستحسنوا قوله وأعجبهم ما يدعو إليه ولكنهم اعتذروا عن نصرته لكون كسرى قد أخذ عليهم عهدا لا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا وكانت أربهم مما يلي بلاد فارس قبيلة بني محارب روى أبو نعم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب ابن خصفة فوجد فيهم شيخا ابن مئة سنة وعشرين سنة فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه فقال الشيخ أيها الرجل. قومك أعلم بنبئك والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا اذ بشر ما يؤوب به أهل الموسم فاغني عند نفسك وإن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربي ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه إنه صابئ كالذهب فقال المحاربي أنت والله أعرف به هو ابن أخيك لحمتك ثم قال المحاربي لعلن به يا أبا عطبة لممن فإن معنى رجلا من الحيه يهتدي لعلاجه فلم يرجع أبو لهب بشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاحبه أبو لهب إنه صابئ كذب الأفراد الذين عرب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام قال ابن إثحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم يقدو مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له إلى الإسلام وعرض عليه ما عنده فمن هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام سويد بن الصامد كان شاعرا من أهل يترب من بني عمر بن عوف يسميه قومه الكامل لجلده وشرفه ونسبه قدم مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له سويد، فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي معك، قال مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها علي، فعرضها عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قران انزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن ثم انصرف عنه فقديم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج فكان رجال من قومه يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل يوم بوعا قال ابن البر أنا شاك في إسلام سويد بن الصامد كما شك فيه غيري ممن ألف في هذا الشأن قبلي وقال الحافظ في الإصابة فإن صح ما قالوا أنه أسلم لم يعد في الصحابة لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ضماد ابن ثعلبة وهو رجل من أزد شنوعة من اليمن كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وكان يرقي من هذه الريح قدم مكة معتمرة فجلس مجلسا فيه أبو جهل وعزوة بن وأمية بن خلف فقال أبو جهل هذا الرجل الذي فرغ جماعتنا وصفها أحلامنا وأضل من مات منا وعاد الهتنا فقال أمية الرجل مجنون غير شك قال أبو جهل فوقعت في نفسي كلمته فقلت لو اني رأيت هذا الرجل لعلى الله يشفيه على يدي فلقيه فقال يا محمد إن ارقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فقال ضماد بن فعلبة أعد علي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرأت فقال لقد سمعت قول الكهنه وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا عوس البحر فقال هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي الطفيل بن عمرو الدوسي وكان رضي الله عنه رجلا شريفا شاعرا لذيبة رئيس قبيلة دوس باليمن قدم مكة وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فمشى إليه رجال من قريش وكانوا لا يسمعون بقدوم أحد من العرب عليهم إلا استقبلوه وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه بكل نقيصة خشيه أن يسلم فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرضق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسهر يفارق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا قال الطفيل فوالله ما زالوا بي أي ما زالوا يخوفونني حتى أجمعت أن لا اسمع منه شيئا ولا أكلمه وحتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمع. قال الطفيل فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال فقمت منه قريبا فادى الله إلا أن يسمعني بعض قوله قال فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يغفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال فمكثت حتى صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا فوالله ما بره يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لألا أسمع قولك ثم أذى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فعرض علي أمرك قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق فقلت يا نبي الله إني امرء مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم من الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لعونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جعل له آية خروج الطفيل رضي الله عنه إلى قومه داعيا إلى الإسلام قال الطفيل رضي الله عنه فخرج إلى قومي حتى إذا كنت بثانية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم قال فتحول النور فوقع في رأس سوطي. قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق وانا أهبط لهم من الثانية حتى جئتهم فأصبحت فيهم فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني قال لم يا بني قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أي بني فديني دينك فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني قالت اللي ما بأبي أنت وأمي قال فارق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال فذهبي واغتسلي فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس بالهداية قال طفيل رضي الله عنه ودعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقلت يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعو الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم قال الطفيل فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوسي أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى بدرا وأحدا والخندق ثم قذمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بشبئين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لاحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وكان من بين قبيلة دوس الذين أسلموا على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه راوية الإسلام أبو قلد رضي الله عنه استشهاد الطفيل بن عمرو رضي الله عنه فأقام الطفيل رضي الله عنه بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين لقتال المرتدين واستشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة وقد رأى رؤيا في المنام قبل معركة اليمامة فقال لأصحابي إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي رأيت أن رأسي حريق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فادخلتني في فرجها وأورى يطلبني طالبا حثيثا ثم رأيته حبس عني قالوا خيرا قال أما أنا والله فقد أولتها قالوا ماذا قال أما حلق رأسي فقطعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالارض تحفر لي فأغيب فيها وأما طلبوا ابني اياي ثم حبسوه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني فقتل رضي الله عنه في معركة اليمامة ثم قتل ابنه في معركة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحافظ ابن كثير بن رحمه الله تعالى وقد وقع الأمر كما أولها رضي الله عنه. اسلام إياس بن معاذ كان إياس بن معاذ غلاما حالثا من أهل يثرب من بني عبد الأشهل خدم مكة في وفد الاوس يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج وذلك قبيل حرب بعاث فنزلوا على عتبه من ربيع فأكرمهم وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم وجلس إليهم فقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له فقالوا له وما ذاك قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له فأخذ أبو الحيسري واسمه أنس من رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك فلا عمري لقد جئنا لغير هذا ما قدم وفد إذن على قوم بشرج مما قدمنا به على قومنا إن خرجنا نطلب حلف قريش على عدونا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج فصمت إياس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة وكانت وقعة بوعاث بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أنهلك وكان يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه عند موته فلا يشك قومه أنه مات مسلما قلت ذكره الإبن البخاري في تاريخ الأوسط في من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار وترجم له في التاريخ الكبير يوم بوعاث روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام وبعاث هو مكان ويقال حصن وقيل مزرعة عند بني قريضة على ميلين من المدينة وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها وكان النصر فيها اولا للخزرج ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس وجرح حضير يومئذ فمات فيها وذلك قبل الهجره بخمس سنين وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن أي يتكبر ويأناف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لتتهيأ النفوس لقابول الإسلام والإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وليظهر فضل الإسلام على الأنصار فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئان بعد الشقاق بدء إسلام الأنصار قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل التي عرض عليها نفسه الشريفة قلبا مفتوها ولا صدرا مشروحا بل كان الراحلون والمقيمون يتواصلون بالبعد عنه ويشيرون إليه بالأصابع وكان الرجل يجيء من الآفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة احذر غلام قريش لا يفنك ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجو القابض لم يخامر اليأس قلبه واستمر مثابرا في جهاد الدعوة حتى تأذن الحق أخيرا بالفرج دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله تعالى لا يفتر عن ذلك رغم ازدياد تضيق خريش عليه وإثارتهم حوله الشائعات والأكاذيب ليصد الناس عن الاستجابة له فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لدعوة الوفود والقبائل كما كان يفعل في كل موسم فلما كان موسم حد السنه الحادية عشرة من البعثة واراد الله عز وجل اظهار دينه واعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وانجز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو عند العقبه لقي رهطا من الخزرج اراد الله بهم خيار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتم قالوا نفر من الخزرج قال من موالي اليهود قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلا فجلسهم معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلع عليهم القرآن وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أي الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنختركم معه قتل عاد وإرم فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا الله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعهم إليه بأم صدقوه وقبلوا منهما عرض عليهم من الإسلام وكانوا أي هؤلاء النفر من خزرج من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من غريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا فاملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب فقالوا لغسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوه والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى امرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين إن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق قال الحافظ الفتح زريق بتقديم الزاي مصغرا ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أرضابها عدد وأسماء رهط الخزرج رضي الله عنهم وكان هؤلاء رهط ستة نفر من الخزرج كما ذكر ابن إسحاق وهم من بل النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه عفو بن الحارث رضي الله عنه وهو ابن عفراء من بني ذريق رافع بن مالك العزلاني رضي الله عنه من بني سلمة قتبه بن عامر رضي الله عنه ومن بني حرام ابن كعب عقبه بن عامر رضي الله عنه ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله ابن رياب رضي الله عنه وغير جابر بن عبد الله ابن حرام المشهور رضي الله عنهم روايه موسى بن عقبه وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا ثمانية منهم من ذكره بن اسحاق وبعضهم لم يذكره وهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعد وعبارة بن الصامت وذكوان بن عبد قيس رضي الله عنهم جميعا وذكر ابن سعد في الطبقات القولين وعندما ذكر الرواية التي تقول بأنهم ستة وهي رواية ابن إسحاق قال قال محمد بن عمر الواقدي هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه ينتهي هنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته